الذين أُوتوا العلم من قبلي إذا يُتلى عليهم يقرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمحفونا ويقرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل دع الله أو دع الرحمن أيما تدع فله الأسماء الحسنا ولا تجهد صلاتك ولا تخافت بها وبيتغبين ذلك سبيلا وقل الحمد, لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك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 طَيِّبًا لِّيُنذِرَ بَرَدَأً شَدِيدًا لِّلَّذِينَ هُوَ يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا